حديثنا يدور حول القواعد الفقهية والتعريف بهذه القواعد وبيان أهميتها أحبة في الله العلماء يقولون من لم يطقن الأصول حرم الوصول فالإنسان إذا أراد أن يطلب العلم على بصيرة عليه أن يتعرف على العقائد التي تضبط علاقته بالله عز وجل وكذلك عليه أن يضبط العبادات التي يتعبد بها لله عز وجل القواعد الفقهية هي الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها فهكذا معنى القاعدة الفقهية القاعدة الفقهية هي عبارة عن قاعدة يندرك تحتها مجموعة كبيرة من الأحكام يجب علينا أن نعرف أدلة القواعد فإذا عرفنا أدلة القواعد استخدمناها في الأبواب المختلفة حكم تعلم القواعد الفقهية تعلم القواعد الفقهية فرض كفاية إذا قام بي من يكفي نديب للباقين وإلا أثم الجميع تنقسم القواعد الفقهية باعتبار الأصالة والتبعية إلى قسمين في قواعد فقهية أصلية يعني لا يقول معناها إلى قاعدة أكبر منها عندنا في قواعد كلية وقواعد فرعية طيب عندنا كذلك باعتبار الوفاق والخلاف بتنقسم إلى قواعد متفق عليها مطلقا وفي بعض قواعد في مذهب معين وهناك قواعد مختلف فيها هل تصح أن تكون قاعدة ولا ما تصحش؟